لم يكن لكم دين كنوا احراروا كنوا احرار, كونوا أحرار أولى من ركوب العار والعار اولى من دخول النار أولى من العار والعار من دخول الا الا لم يكن لكم دين كلوا احرى كلوا احرى الا نسائما على محاجري فبسمة الرضيع جنة وإن لها يدمع خاطري يا خيمة العرش تقاطري نسائما على محاجري فبسمه ترضي جناتي والا غير يدمع خاطري يا سيمىن قران رجيني صلاتك في يوم عاشري فان سرج الخيل مشدود صل على نحر طائري يا خيمة القرآن رتلي صلاتك في يوم عاشري فإن سرج الخيل مسجد صلى عليه نحر ثائري يا خيمة الثقر تمردي في وجه غيال وحافري فقد امعت اليوم انتفاضات تخرج من عين المصابري تخرج من عين المصابري يا سيمثل العرش تقطري نسائما على محاجري فبسمة الرضيعة التي وإلا غاية ما أو خاطيري يا خيمة القرآن رديني صلاتك في يوم عاشري فإن سرج الخير مكيد صلى عليه نحر ثائري يا خيمة الثائري تمامادي في وجه خيال وحافري يا خيمة الثأري كمرهادي في وجه خيال وحافري فالدمعة اليوم امتفاضة تخرج من عين المصاب موطن الخير في جهة من خضيب نظراتي فسلام عطش الصيب واني فوق الفلواتي موطن الخيم في جهة من بسلامه عطش الصيفاني فوقل فلواتي بسط العيم بس يمنا على شا ظل اباتي فعبريا شفت الطير فلي نهر الفرات واحمل لكم الاتحاد يا من خيام واماتي لقطيع الكف ترمي هي سهام عاديات موطن الخيل في جاد من الخضيب نظراتي فسلام عطش الصي ولي فوق الفلوات بس طلع بس يمنى هو على شق القبات فعبري اياه شفته طير لي الىنا نهر الفراتي واحمليكو للتحايا من خيام غامعه لقته عين كفجر سهام عاديات أيها القوم وهذا جسد توزع وهنا طفل تلوى وحشاه يدمع فغدا في الحشر لمع في القيام نجمع حجة الله عليهم طفلي المقطع أيها القوم وهذا سد تنتوزع واننا طفل انت لو وا وحشاه يدمع فقدا في الحشر لما في القيام نجمع حجه الله عليكم فني المقطع سقي السهم الثلاثي فحول مبضى سقي السهم الثلاثي فحول مبضى اي ذنب لي من دماغ يرضى أي ذنب اللي رضيع من دماغ يرضى أي ذنب اللي رضيع من دماغ يرضى أيها القوم وهذا جسد توزع ونا طفل تلوى وأشام يدمع فغدا في الحشر لما في القيام نجمع حجت الله علي وحني يا المقطى الله علي طفلي المقطى سقط السهم الثلاث فانا ومضض اي ذنب اللي رضيها من دماغه يرضى اي ذنب اللي كلكم دين قولوا احرى قولوا احرى الا بيع لكم دين قولوا احرى قولوا احرى فالمات la